شريعتنا المنارات والمثال ومشكات الهذايات والكمال هي الحق الذي زاق الداياجي وباء بخزي الكفر المذال ففي اصطاق بها الإيمان يعنو أسطاط به هاج الضلال حدود الله فيها قد أقيمات سواسية بها انتصفوا ونالوا شارعاتنا المنارات والمثال ومشكات الهذايات والكمال هي الحق الذي زاق الدائجي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 بها تسمو المكارم والخصان شارعات ربنا يا قوم من جن لمن تاهت مراكبهم وأمالهم زاهت دار الخلافة في جهاد تاج اندال دون ساحتها الرجال دعاة للهدى الصافي مبات بشرع الله قد صال وجالوا بشرى الله قد صال وجلوا شريعتنا المنارت والمثان ومشكاة الهدايات والكمال الكمال هي الحق الذي ذا قد ذا يجري وذهب المذال أصول الدين تزهر بعد يبسل وقام العمل وانتظم المجال فبادر يا أخي وادفع زكاة بها الأموال تزكر والغلال يضعفها لك المولى ويربي وتستل الضائن والكلال فعض بالنواجد وغنامها فتحت ظلالها تسم الفعال يَا ضَائِعُ وَأَنَّكَ الْمَوْلَى وَيَا بِي وَتَسْتَلُّ الضَّائِنُ وَالْكَلَالُ فَعَضُّ الظُّلُمِ النَّوَاجِذِ وَغَدَامُهَا فَتَحْتَ ظِلَالِهَا تَسْمُو الْفِعَالُ فَعَضُّ الظُّلُمِ النَّوَاجِذِ وَغَدَامُهَا فَتَحْتَ ظِلَالِهَا تَسْمُو الْفِعَالُ ظلالها تسم الْفِعَالُ